وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من وَمَا وما كنا إِن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العباد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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فاليوم لا تظلم نفس شيئا، ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون.